إذ أوفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتينا ملدا كرحمة ربنا آتينا ملدا كرحمة وهاي إلا من أمرنا وشدة فضربنا على آذانهم في الكهف سن عددار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 قَوْمٌ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلاَهَ لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِ بِسُلْطَانٍ بَعِينٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا؟